أحباء أخواتي ما الذي بقي ما بقي شيء الأيام تركض السنين تمضي إذا لم أبدل عادتي وأصحاب السوء ولم أبدل أوقاتي ولحظات عمري متى أبدل متعود خلي بدلها لا تقول متعود طالع متعود أطلع أسوي متعود أروح هني متعود أدخن متعود ما أصلي متعود طالع في لا مصخر لا لا لا ما في شيء متعود يا أخي الكريم بدلها من اليوم خلاص اللي متعود يعق أبو أمه جرب بدلها لا تقول أنا شيخ مو متعود أحب راسها ما يصير شيخ أنا مو متعود أقبل إيدها تعود شيخ أنا مو متعود كل يوم أسلم عليها تعود شيخ أنا أستحي إذا أبوي ناداني أقول لها حاضر يبا تامرني يبا مو متعود تعود من الحين تعود وبدل هذه العادة السيئة بعادة حسنة كان أبو هريرة ما يطلع من بيته إلا يستأذن من أمه وهو رجل كبير بالسن كل يوم السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتني صغيرة. كل يوم يدعو لها وهي تقول له عليك السلام يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا فرصتكم الليلة أعلنها لله هذه المسلسلات التافية الساقطة الرخيصة بنبدلها هذه الأوقات الضائعة ببدلها، هذا القلب الغافل ببدلها، هذه النظرة للناس السيئة ببدلها، هذه العلاقة الغرامية المحرمة ببدلها، هذه الأغاني بكسرها وبقطعها وببدلها، هذا اللبس الفاحش ببدلها، هذه التربية السيئة ببدلها، هذه الحياة الضائعة بغيرها وببدلها علاقتي بزوجتي الجافة ببدلها، علاقتي بأولادي ببدلها، قطع الأرحام ببدلها. حياتي كلها ببدلها وبقول وعجلت إليك ربي لترضى أسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أعمالنا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين والحمد لله رب العالمين